فَأَن جَيْناَاهُ وَأَهْلَهُ إَّم رأتَهُ قَدّرناهاَا مِنَ الغادِرين فَأَن جَيْنَاهُ وَأَهلَهُ إَّمْ رأتَهُ مِنَ الغادِرين فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عباده الذين اصطفى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ألا الله خير أما أم يشركون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 أَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوهَا إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يعزلون.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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل لكم, وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ انبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الاله هم مع الله الاله بل هم قوم يعدنون مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهٌ مَنْ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 ان الههم الله بل اكثرهم لا يعلمن ام من جعل الاضط قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل, خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السور ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُنَفَاءَ الأرض أَإِلَهُمَّ اللَّهِ قَلِيلًا ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلاً 109. <تذكرون> أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإلهما الله تعالى الله عما يشركون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 أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإلهما الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده. وَهُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهُمَّا اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يُبْعَثُونَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يُبْعَثُونَ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 بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها, هم منها عمون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها وَقَالََِّنَ كَصَروا أَإِذَا كَُّا تُراضَو وَآضَُنَ أَإَِّا لَُخْرَجُون وَقَالََّينَ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 لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد هذا نحن وآباؤنا من قبل إن إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قُصيروا فيِي الأضِطَغرُ كََ كََ عاقبَة مجرين قُصير فيِي الأضِطَغرُ كَسَ كََ عاقبةَة مجرين وَلَا تَحزَننا لَْهِم وَلاَا تَكُ في ضيق إا يَنكُرون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 راد فلكم بعض الذي تستعجلون قل عسى ان يكون راد فلكم بعض الذي تستعجلون قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدًّا لَكُمْ بَعْضُ الذي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ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 ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيهم يختلفون هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين يختلفون وَإِهُ لَ دَوْ ورحمَةٌ للمُؤمِين وَإِهُ لَ دَو وَرحمَةٌ للمُؤمنِين وَإِهُ لَ إن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ العزيز الْعَلِيمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنك على الحق المبين فتَوك على الله إكَ على الحَقّ المُبين فتَوَك على الله إكَ على الحَقّ المُبين إكَ لا تُسمع المَوتَ وَلا تُسم الصم مَدد أَإذا والَّْ مذِبِرين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا واللهم مدبرين لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا واللهم مدبرين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 إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُم دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكََلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكََلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمْهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقَدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ من نُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيوْمَ نَحْشرُ مِنْ كُلِ أَُّةٍ فَوجَم مِن, من يكَذذِبُ بِآياتِنَا فَهُمْ يُزَعون فَهُمْ يُزَعون حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكِرَتُمْ تَعْمَلُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علماً وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَْ تُحيطُ بِهَا إِلْمَن أَمَّ ذاَاكُ تُمْ تَعْعملَلُون وَقَا القَوْونُ عَلَيْهِمْ بِمَا قَلَمُ وَقَاقَوْونُ عَلَيْهِم بِمَا قَلَمُ فَهُم لا يَْتِقُون وَقَالَ القَوْونُ عَلَيْهِم بِمَا فَلَ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا لا ينطقون أَلَ يَرَ أن جَعلنَ الليلى لَسْكُُ فِيهِ وَهَا رَمُبصرا إ فيِي ذَِكَ نَ آياتٍ مِقَْم يؤمنِنون أَلَمْ يرَ أن جَعلنَ الليلى لَسْكُوا فهِ وَهَا رَمُبصرا إ فيِي ذَِكَ نَ آيات مِقَم يؤمنِنون أَلَمْ يَرَو أن جَعلن للن يسكنوا فيه وانها مبصرة ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا ومن في الارض الا من شاء الله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 وَيَوْمَ يُ فَخُفِ السّور فَفَذِعَمَن فيِي السَّماواتِ وَمَاتِ في الأْرضِ إِلَّا وَمَن فِي الأغْضِ إِللاا مَنْ شَ اللهَّ وَكُمٌّ أَتَوْهُ دَخِرين وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شيء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ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 صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمنون مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ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 فَأَنْتُمْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وَلَهُ كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وَلَهُ كل شيء وأمرت يرتؤ ان اكون من المسلمين انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرته أن اكون من المسلمين وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ وَفَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, طا الرحيم طا طاس تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَتْلُو عَلَيْكَ تْل عَلَْكَ مِن إ بَعِمُ ساَاوَفِ الرونَ بِالحقَقِّ لِقَوْم يُؤْمِنون إَِّ فِرَوونَ عَ فِي الأْرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَ يَسْطَبْْ فُطائِفَةَم مِنهُم يَسْتَطْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَطْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْطَعفُ طائِفَةَهُم يذَبِّحُ أَبَنَا أَهُم وَيَسَْحينِ سَأَهُم إِهُ كانَانَ مِنَ المُفسِدِين وَنُريد أن مُنعَ الذي نَسْضَعفُ فيِي الأرْرضِ وَنَجعَلَهُم أَإَِّ وََجَعلهُم أَإََّ وََجعلهُم ونريد أن نمن على الذين استطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّا كَانُوا وَنُمَكنَ لَم فِي الأرض وَنُرِيَ فِي الرَعونَ وَهَا مانَ وَجودَهُماَا مِنهُمَّ كانَوا يَحذَرون وَأَووحَينَ إِى أُمّ موسَاءًا أأَغْضِعَي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 فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني انرادوه اليك واجعلوه من المرسلين فالفقطه ان آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين فالفتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة علم لي ولك لا تقاتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امراة فرعون قرة عين لملك لا تقاتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه, او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امراه فرعون قوه عين للمل ولك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 ان كادت لا تبدي جه لولا اردطنا على قلبها لولا اردطنا على قلبها لتكون من المؤمنين واصبح فؤاد امي موسى فارغا إن كانت لنتبدي به لولا اردطنا على قلبها لولا اردطنا على قلبها لتكون من المؤمنين واصبح فؤاد امي موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا اردطنا على قلبها لولا اردطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قص فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وقالت لاخته قص فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وقالت لاخته قص فبصرت به عن جنبه وهم لا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعِينَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَّدَ راه الى امه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون فرددناه الى امه كي تقر عينها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 فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين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 وأكازهم موسى فقطع عليهم قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي قال ربي إني فاغفر لي فغفر له إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَفْسِي قال رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ تَصْبَحُ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ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 وما تريد ان تكون من المصلحين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى اتريد تقتلني كما قتلت نفسا بالامس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى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 فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ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 يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها فَتَرَقبَ قَالَ رَبِّنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآءَ مَدِيًّا قَالَ عَسَى رَبِّي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما توجهت قوما اديا قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٍ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممغأتين تذودان قال ما خطبكما؟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 قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ, فقال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما مِنْ خَيْرٍ من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءَ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا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 قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين ألا إنني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمنع عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني, على أن تأجرني ثماني حجج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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُؤٌ إِنْ آنَسْتُنَا رَ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ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 فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أنا الله يا موسى أَنَى أنا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا, ولا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 وَصُْك يدَك في جيبكَ تَخُ جَبَضأَ منن غَيْر ص أبمُم إلَكَ جاحَكَ مِنَ الرحبَ فَذَانكَ ظرهانَا مِن الربّكَ إلَ في الرَّعونَ وَمَلَائه إهُ إنهم كانوا قوما فاسقين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك ضرهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم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 انهم كانوا قوما فاسق قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون قال ربي اني قتلتم منهم أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا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 قال سَنَشُ الدّعضُدَكَ بِأَخكَ وَنَجعللُ لَكُمَا صُنطَان فَلَا يَصِلُون فَلَا يَصِلونَ إلَكُمَا بآياتِن أَ تُمَا وَمَن التَّذَعكُمَ قال سَنَشُ الدّعضُدَكَ بِأَخكَ وَنَجَعلُ لَكُمَا صُلطَانَ فَلَا يَصِلُون فَلَا يَصِلونَ إلَكُمَا بِآياتِنَ أَن تُمَا وَمَن التَّذَعكُمَ قال سَنَشُ الدّعْضُدَكَ بِأَخكَ وَنَجعلُ لَكُمَا صُنطَانًا فَلَا يَصِلُون فَلَا يَصِلونَ إلَيكُمَا بِآياتِ أَنْ تُمَا وَمَِتَّبَعكُمَ الغَالِبُون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا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 فأُنقِدْ لِيَاهَا مَنَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي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 فأوقد لياها ماء على الطين فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى الهه موسى لعلني اطلع الى الهه موسى وانني لا اظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير حق وظنوا انهم الينا لا يرجعون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 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وَيْومَل الْ القِيامَةِ لا يصرَرُون وَجَعلناهُم أَإَِّةَ يَدْعونَ إِ الناق وَيْومَ القِيامَةِ لاَاصرَرون وَجَعلنَاهُم أَإَّةَ يَدْعونَ إلَ الن ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوضين واتبعناهم في هذه الدنيا من المقبوضين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ فَصَارَ سِرَاً لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَسَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عليهم ولكننا كنا مرسلين ولكننا ان شئنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كن تساويا في اهل مدين اتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكن ان شئنا قرنا فتطاول عليهم العمر وما كن تساويا في اهل مدين اتلو عليهم اياتنا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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا بَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ من نَذِيرٌ مِنْ قَبْلِ كَلَعَلَّهُمْ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 فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ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 فَيَقُولوا رَبَّّنَا لَلَا أَْرسَن تَ إلَْن رَسُولًا فَنَتَّ بِعَ آياتِك فَنَتَّ بِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنْمُؤمِنين فَلََّا جَأَهُمُ مِنْ, من عيندِنَا قالَاوا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 قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدا منهما هو اهدا منهما اتبعوه ان كنتم صادقين قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدا منهما هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أتبعه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِن كنتم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 فَإِلَّم يَسْتَجبُ لَ فَلَم أَن ماَا يَتَّبِعونَ أَهُو أَهُم وَمَنْ أَظَلُّ مِن نِ التَّدَهَ وَهُ بِغَيْرِهدَن مِنَو اللَّ إَِّ اللهَّهَ لَا يَهْدِ قَوْمَ الظَّالِ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 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ هم به الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون الذين اتيناهم الكتاب من به يؤمنون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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أَلَا إِلَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّّأَتَوَمَِّا رَزَقَنَاهُم مِن فِقُون أُلَاائِكَ يُؤتَونَ أَجرَْهُم مَ الرتَْلِ بِمَا صَدَرُوا وَيَدَرَأُون وََدَرَأُونَ بِالْحَزَنَةِ السَّْ أَتَوَمِن مَا رَزَقَنَاهُم ف قُ أُلَاائِكَ يُؤْتَونَ أَجرَْهُمَّ الروتَْنِ بِمَا صَظَرُ وَيَدَرَأُون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 سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغ وأحرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغ وأحرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله, ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحبدت ولكن الله, ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحبدت ولكن ان الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدي وَطَالُوا إِن نَّتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِن أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنَ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَقَالُوا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا من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 حتىَ يَبَتَ فيِي أُمِهَا رَسُول يتْنُ عَلَيهِم آياتنَ وَماَا تُنا مُهْلِك القُراءِل لا وَأَهْلُهَا ضَالِمون وَمَا كانَ رَبّكَ مُهْلِكَ القُراحَ يَبعتَ فيِي أُِّهَا رَسُول حتىَ يَبَتَ فيِي في أُم مِنْهَا رَسُولٌ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُمْ شَيْئًا فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ سَمَتَعُ الحيةِ الدُّنيا وَزينةُهَا وَمَا عِن دَ اللهَّهِ خَيرُ وَأَبَقَ أَفَل تَعقِ وَمَا أُتِتُ شَيْئِ سَمَتَاءُ الحي فَمَتَعُ الحيةِ الدُّنياَا وَزينَةُهَا وَمَا ع دَ اللهَّهِ خَيرُ وَأَبَقَ أَفَلَا تَقُِ وَمَا أُتِتُم شَيْئِ فَمَتَعُ الحية فمَ تَعَ الحيةُِّيا وَزينَةُهَا وَمَا عِ دَ اللهَِّ خَيير وَأَبَق أَفَلَا تَعَقِل أَفَمَ وَعَدَنَاهُ وَعدًا حَسَنَ فَهُو ل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 فهو لا قيله كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحطرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وَيَوْمَ يُنَادُهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ يَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبَروأْناَا إلي م كان إناَا يَعْبُدونُ قال الذينَ حَبّ عَلَْهِمقَول رَبناهَا أُدا إِ الذيين أأَغْوينَا أأَغْوَينَاهُ كَمَا غَوينَا تَبَروناَا إلي ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب اد لو أنم كوا يحتدون وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ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 سَعمِييَتْ عَلَيْهِمُأَنبَ أُيَوْمَئِذٍ فَهُم لاَا يَتَسَأَلُون سَعمِييَتْ يَوْمَئِذٍ فَهُم لاَا يَتَسَأَلون فأََّ مَ تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَ أي يَكون فَسَ أيي مِنَ المُفِحين فَأََّ مَ تَبَ وَآمَنَ وَعَامِلَ صَالِحًا فَسَ أي يَكون فَسَ أي فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْتَدِرْ مَا كَانَ لَهُمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ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 لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا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 فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَظَلَّ عَلَيْهِ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ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 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآبِ مَفَاتِحَهُ مَآبِ مَفَاتِيحَهُ لَتُنْؤُ بِالْعُصْبَةِ لِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه, ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة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 قَائِلِينَ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَو لَمْ أن أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قوة مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلِيمٌ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لدوا حظ عظيم فخرج على قومه في زينته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 ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن امن وامن صالحا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 وينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون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 وَإِن كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها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 ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك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 لا اله الا الله كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون ولا تدعو مع الله اله اخر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 بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا لا يفتنون احسب الناس يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فَل عَلَمَ اللهَّهُ الذي نَصدَدَقُوا وَلي يعَلَمَ الْكَذِبين وَلَ قَدَفَةًَّذينَ مِنْ قَبللِهِم فَلَا يعَلَمَ اللهَّهُ الذي نَصدَدَقُوا فَلعَمَ أَمْ حَسبَ الذيين يعَلونَ السئاتِ أي يسبق سا أم يحكون أمْ حسبَ الذيين يععمللونَ السئاتِ أي يسبقون سا أما يحكون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 وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه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 وَلَنُكَفِر عَنهُم سَئاتِهِم وَلَنَجَزيًاَّهُم وَلَجَزهُم أَحْسَل الذي كانَانوا يَعمللون وََّذينَ آمَنُوا وَعَعملِلُ الصَّالِحاتِ لَنُكَِّرَّ عَنْهُم سَاتِهِم لَنُكَِّرٌَّ عَنْهُم سَاتِهِم وَلَنَجَزيًاَّهُ وَلَنَجَزَّهُم أَحْسَن الذي كَوا يَعمللون والَّ بِينَ آمَنوا وَعَمِن الصَّالحاتِلَُ كَِّرًاَّ عَنْهُم سيئاتهم لِكَنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 إلي يَمَقْرجعُكُمْ فَأُونَ بِأُكُمْ بِمكُمْ تُمْ تَعملون والَّذينَ آمعملَنوا وَامِلُ الصَّالِحاتِلَ نُودَخلًَاَّهُ فيِ الصَّالِِفين والَّذينَ آمَنوا وَامِلُ الصَّالحاتِلَ نُودَخًاَّهُ فيِ والَّذينَ آممَنُوا وَامِلُ الصَّالِحَاتِلَ نُ دَخلًَاَّهُ فيِ الصالحين وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ مِنَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ مِنَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ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 ولا نحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا نحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا لَن نَّسْقَلَهُمْ وَأَسْقَالًا مَّعَ أَسْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاما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 فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأَخَذَهُ مَطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُون فَأَنْ جَينَاهُ أأَصْحَابَ السَّفينَةِ وَجَعلناهَا وَجَعلناهَا آيَتَمِْ العالممِين فَأَنْ جَيْنَاهُ أأَصْحَابَ السَّفينَةِ وَجَعلناهَا, وجعلناها آية للعالمين وأصحاب السفينة وجعلناها, وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم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 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن أَنْتَ تَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ المبين وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَإِنْ تَكْذِبُوا كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ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 وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 أُولَئِكَ يَأِسُوا مِنْ رَحْمَةٍ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ أولئك يأسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولائك يائسون من الرحمة وأولائك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قامقتنوه أو حرقوه فأنجاهم الله فأنجاهم الله من النار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 وقال انما اتخذتم دون الله اوثانا مودت بينكم اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَمَأْوَاتُ مِنَّا وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَالِدَّةَ بَيْنَكُمْ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ في الدُّنْيَا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 وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَظَنَّ أَنِّي مُهاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ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 وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ وَآتَيْنهُ أَجرَهُ فِي الدُّنْيياَا وَإِنهُ فِيآخِرَةِ لَ مِنَ الصَّالِحين وَلُوطًا إذقالَالَ لِقَوْمِهِ إكُم لَ تَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالممين وَلوطن إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِكُم لَ تَأْتُونَ الْفَاخِِشَةَ مَا سَبَقَكُم مَا سَبَقَكمْ بِهَا مِنْ أَخَدٍِ مِنَ الْعَلَمِين وَلوطَن إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إكُم لَلتَأتُونَ الْ مَا سَبقَكُم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 إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟ ثَمَّ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَتُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَتُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ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 إِلَّا أَن طَالُ أَتْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى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 قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وَلََّ جَ أَتُْرسُلُ نَا إبَرهِي مَ بِالْبُشْرَقالَاوا قالَاوا إِ مُهْلِكُ أَهْلِهذِِ القَرِْيَةِ إَِّ أَهْهَا كَوا ظَالمين قَالَ إِ فِيهَا لُق قالوا نَحْنُ عَلَمُ بِمَن فيِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لونا نس ابيهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِ وَضَاقَتْ بِهِمْ ضَائِقَةٌ وَضَاقَ بِهِمُ ٱلدَّرْعُ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُسِئِلَ أَبُهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمُ الذِّرْعُ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ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 إِ مُنزِلونَ على أَهْلِه القبْة رِجَز رجَزَ مِنَ السَّم إماَا كانوا يَفْسقون إِ وَلا قَتََّتناَا منِنهَا آيَةَ بَينَةَ لِقَْمِين يَعقون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 فكَذَبُوه فَأَخَذَتتُمُ الرجَفَةُ فَأَصَْح فيِي دار جَاسِنِين وَدَو وَثَمُودَ وَقَت بَييَنَ لَكُمْ مِنَّ ساكِنِهِم وَزَييَنَ لَهُْ وَزَييَنَ لَهُ الشَّيطَانوا أَعْمَا لَهُم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل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 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ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 مِنْهُمْ مَنْ أَخَصَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فكلا اخذنا بذنب فمنهم من اقسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت صيحا ومنهم من اخذت صيحه ومنهم من خصفنا به الارض ومنهم من اغرقنا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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما يدعون مِن دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس وما يعقلها الاالعالم وتلك الامثال نضربها للناس نضربها للناس وما يعقلها الاالعالم وتلك الامثال نضربها للناس لا تُرِيبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ان في ذلك لا ايه للمؤمنين خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لا ايه للمؤمنين اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه